بقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمعتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تتير الأرض ولا تسقي الحرق مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فنبحوها ومحروا